Bismillahi rrahmani rrahim اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنَ الذُّرِّيَّةِ ويرث من آل يعقوب واجعلهم عبدا رضيا يا زكريا اننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي ان اتيمراتي عاقرا وكانت امراتي عاقرا وقد مللت من الكمنعتي قال كذلك قال ربك هو علي هيين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال ربي جعل لي آيات يَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَنَّ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سُمْعِيَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا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 ط يوم يبعث حييا واذكر في الكتاب مريم اذ تبذت من اهلها مكانا شرخيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحا أُرسلنا إليها روحٌ فتمثل لها بشراً سوياً قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تتقيا قال إني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 الناس ورحمه منا وكان امرا قضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا اهل بخاض الى جذع نخلة قالت قالت يا ليتني من تلقى هذا وكنت لسيما منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزئي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا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 قالوا يا بريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من جاء في المهدي صبيا قال انني عبد الله اتاني الكتاب واجعلني نبيا واجعلني مباركا اينما كنت واوصني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وَبِرَّ بِوَالِدَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ جَبَّرًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ أَمُوتَ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلًا حَقًّا الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ قيل بهم ولد الصبح انا اذا قد امر فانما يقول لكم فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم أَينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ظُلَلٍ مُظْلِمِينَ وَأُنْذِرَ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ارِثُ الْأَمْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيَّ لَا يَرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يا اتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابتي اني قد جائني من العلم ما لن ياتيك فاتبعني فاتبعني اهدك صراطا سويا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 تته الى اعجم منك واهجمني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفي واعتذركم وما تدعون من دون الله وادعو رب أعسى ألا أكون بدعاء رب شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له جعلنا لهم نسالا صدق عليا واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبييا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه لنجيا ووهبنا له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 اذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبييا ورثناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم ومن من حملنا معلوم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من ذرية إبراهيم وإسرائيل تقديم خلف اضر الصلاه واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه اولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا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 رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الانسان اذا ما مت سوف اخرج حيا اولا يذكر الانسان ان ما خلق لهم من قد ولم يكن شيئا فامر ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم مجثيا ثم لننسعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتييا ثم الا نحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا هواردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا نذر الظالمين فيها جثيا واذا تتلى قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما واحسنا دينا وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم احسن اثاثا ورئيا ولمن كان في الضلاله فليمدد له ربنا وما امتد حتى اذا راوا ما يوعدون ان العذاب وانما الساعه فسيعلمون من هو شرم كان واضعف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 اطَّلَعَ عَلَى الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَلَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنُرْسِلُهُ مَا يَطُولُ وَيَأْتِينَا فَعَدًّا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا ايمانتهم ويكونون عليهم ضدا الم تر ان ما ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم الازاع فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوما نحشر المتقين الى الرحمن وخذ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدًا لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا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 كل من في السماوات والأرض إلا, إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدا عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا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 أن تحص منهم من احد او تسمع لهم ركزا